إذ يغشى السبرة ما يغشى ما زاغ البطر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثانفة الأخرى فلكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أثناء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل ما أنزل الله بها من سلطان إن تسمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس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 إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اسْتَطَارَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عندَهُ عِلْمُ اللَّهِ بِفَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَاجِرَةً وَإِذْرَ أَخْرَى وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ مَا يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ, أضحك وأبكى وأنه هو أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَّهُ حَرَّقَ من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهل كعاده الأولى وثمود فما أبطى وقوم نوح من قبل إنسان انهم كانوا هم اظلم واظوا والمؤتفكه اهوا فرشاب غشا فاي الا ربك تتمرا هذا نذير من النذل الاولى عزفه العازفه ليس لها من دون الله كاشفه